Ooh mm -hmm.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 الإنسان قال ينبغي أن يؤذن في بيته إذا لم يسمع الأذان إذا كان في الصحراء يؤذن حتى يكون حائزا لفضيلة الأذان العظيمة التي مدح الله سبحانه وتعالى أصحابها أهم الآداب التي ينبغي أن تكون في المؤذن أن يكون تقيا خيرا أن يكون أمينا وكذلك أن يستقبل القبلة ويتطهر في حال الأدان وفي الأدان نفسه يسن أن يكون صيطا وأن يرفع صوته بالأدان وأن يكون في مكان مرتفع وتغني اليوم عن ذلك السماعات وأن يضع إصبعيه في أذنيه وقت الأدان ويؤذن بالصيغة المعروفة المشورة الله أكبر الله أكبر إلى آخره ويسن كذلك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 وفي صلاة الفجر يسن التثويب بأن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم هذه السنن المهمة التي تكون في ذات الأذان ويسن أن يكون المؤذن هو الذي يقيم وفي الأذان يمد صوته وفي الإقامة يحضره أن يأتي بالإقامة سريعاً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 فكانه لا يعرفنا ولا نعرفه اي انه يترك جميع اشغاله ويتهيئ ويستعد للصلاه فاذا سمعنا المؤذن ينبغي ان نتهيئ ونستعد للصلاه ونترك اي شغل نحن فيه في كلام من او مكتب او عمل او حتى تلاوه القران ينبغي ان نقطع كل شيء لان هذا هو الله سبحانه وتعالى على لساني هذا النائب عن الله وهو المؤذن ثم يسن أن نقول مثل ما يقول المؤذن فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من قال مثل ما يقول المؤذن من قلبه دخل الجنة وفي رواية حلت له شفاعتي ويسن مع الترداد وراء المؤذن أن نقول عند قوله أشهد أن محمد رسول الله نقول وأنا أشهد أن محمد الرسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وكذلك عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإذا كان في أذان الفجر قال الصلاة خير من النوم نقول صدقت وبررت بالحق نطق وبعد الأذان يسن أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم ندعو بالدعاء الذي طلبه منا بأن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ثم ندعو بعد ذلك بما نشأ فإن من دعا بهذا الدعاء أكرمه الله سبحانه وتعالى ببشارة رسول الله أن حلت عليه شفاعة فهذه وسيلة بالدعاء لل... بالوسيلة للرسول أن نحوز شفاعته يوم القيامة